في الله. وحييكم بتحيات الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة اليوم عن افة الوعد الكاذب او الخلف الوعد او الكذب في الوعد. اولا لسان العبد دائما سباق الى ان يعد. واذا تعود الانسان هذا ان يعد بلسانه. فيد انه بعد ذلك ليست عنده او الملكة او القدرة على تحقيق ما وعد به. فيصير هذا النوع يعني اخلاف وخدف وهذه علامة رياتب الله رب العالمين من علامات النفاق. والله عز وجل يأمرنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود. ان الله سبحانه يعني مدح النبيه اسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز. قال انه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسول النبي. يعني انظر إلى هذه الصفة العظيمة التي تلتصق بهذا الإنسان العظيم اسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا سيدنا إبراهيم صادق الوعد. يعني هكذا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان مستم الملتزم بدين الله عز وجل صادق الوعد ابن عمر تحضره الوفاة. سيدنا عبدالله بن عمر. وكان من اعبد الناس ومن اتقى الناس لما حضرته قال انه كان خطب يعني لديه بنت رجل من قريش رجل من قريش طلب خطب ابنه عبد الله بن عمر له وقد كان اليه مني شبه الوعد شبه الوعد قال ان شاء الله اعطيه واف او يعني بهذا المنطق فوالله لا القى الله بثلث النفاق يعني لان الذي يخلف الوعد يكون مع الكذب في اليمين مع خيانة العهد هكذا يكون في الصفات المنافقة الثلاث يكون ثلثها اخلاف الوعد والله لا القى الله بثلث النفاق اشهدكم اني قد زوجته ابنتي سبحان الله وانظر الى العجب فيما رواه عبد الله بن ابي الخنساء حيث قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فبقيت له بقية فوعدته ان اتيه يعني بايع عبد الله ابن, ابن الخنساء هذا بايا النبي صلى الله عليه وسلم البعثة وبقيت هناك بقية من هذا الأمر، فوعدته ان اتيه بها في مكانه ذلك فنسيت نسي عبدالله ابن ابن الخنساء فنسيت يومي والغد يعني نسي يومين متتاليين فاتيته اليوم اخذارك وهو في مكاني وقال يا ختا لقد شققت علي انا هاون منذ ثلاث انتظر. سبحان الله. منذ ثلاث ينتظر. وغالبا وذلك وغضب نريد ان نعلم ابناءنا ونساءنا وبناتنا واخواننا وتلاميذنا. ان لا يفعل شيء الا ان يقول ان شاء الله. لا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا اسماعيل ويقول له ابوه عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اضحك فانضم ماذا فحم قال يا ابي تفعل ما تومر؟ ستزيدني ان شاء الله من الصبر هذا كريم الله موسى قال له الرجل الصالح خبر انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما انطقت به خبره قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي امرا اي امر لا يقدم او لا تقدم فيه مشيئة امر اولا يعني دليل على سوء ادب العبد مع الله عز وجل ثم دليل على ان الانسان لا يراعي صدق التوكل على رب العباد ويدخال المشيئة في صغير الامر وكبير وان الانسان قد تغره قوته او علمه او جاهه او منصبه او ماله فيظن ان هذه التي تسير الامور إنما الذي يسيرها هو رب العباد سبحانه وتعالى ويقول الأثر أن ان الانسان اذا وعد وعدا يقول عسى يعني, يعني هكذا عسى ابن الله السطيع وابن مسعود كان لا يعني يعد وعدا الا ويقول ان شاء الله هكذا المسلم هكذا المسلم لكن بعض الناس يسألون يقولون انا اعد وعدا ثم لا استطيع ان اوفيه بعد ذلك فهل هذا من خلف الوعد او هل هذا من الوعد الكاذب نقول له لا انت وانت تعد تكون في نيتك انك تفي ولكن تحت ظروف وملابسات تفوق قدرتك تفوق امكانياتك تفوق استطاعتك فلا تستطيع ان تنفذ ما وعدت به عندئذ لا تكون منافقا ان شاء الله رب العالمين لكن النفاق ان وانت عازم على تفي يعني انت تعطي الوع وانت تعزم انك لتفي هذا هو النفاق المرذول الذي ينهى عنه النبي ويحذرنا منه صلى الله عليه وسلم سلا من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعنا انه مسلم هكذا روية في الحديث الصحيح هذا الحديث متفق عليه ثلاث من كنا فيه فهو منافق الذي رأى ابو غرير وان صام وصلى وزعنا انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتم خان انظر الى اركان الدين وكأن هذه من اركان الدين الاساسية الانسان يصدق في الحديث الانسان يعني يوفي بالوعد الانسان يعني لا يخور في الامانة بمعناها الواسع وفي حديث اخر اربع من كنا فيه كان منافقة كانت فيه خلة منهن صفة يعني او خصلة كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث تذب واذا وعدة اخلف واذا عامل غدر واذا خاص فجر وهذه صفة المنافق نحن صفة المنافق والعيد من ده رب العالمين انه اذا وعدك وعدا فهو يخلف هذا الوعد ولا ينفذه واذا حدثك حديثا فهو كاذب فيه وان عهدك عهدا فانما هو رب العالمين واذا خاصة فانما هو يفجر لانه يخرج الضغائن التي في داخله ولا من له رب العالمين اما من يعزم على الوفاء بعهد او بوعد ما وجاءه عذر يمنعه من هذا الوفاء لكن بذلك منافقا فان من رحمة الله بهذه الامة انه غفر لامتي كما قال صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استقرهوا عليه و... لعلنا قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلقه العظيم الذي مدحه به ربه وانك على خلق عظيم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان وعد ابا الهيثم ابن التيهان خادما يعني ان يعطي ابا الهيثم هذا خادما ليخدوما وعنه الرسول بهذا فأتي ثلاثة من السبي، فأعطى اثنين ولقى واحدة واحد من هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في, في, في السنب أن يصير خدم عند الصحارة فأتت فاطمة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة وتقول ألا ترى أثر راحة بيدي يا أبتي؟ يعني الراحة الذي تضحن به مع علي علف ناقة علي أثر في يدها رضي الله عنها ويتشكو الى ابيها انها تريد خادمة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمطلب فاطمة هذا روعده لابي الهيثم الذي كان لابي الهيثم فجعل يقول كيف بموعدي لابي الهيثم فاثره به على فاطمة سبحان الله يعني انظر الى يعني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم العهد يا من له الاخلاق ما تهو العلا منها وما يتعشق الكبراء سانتك في الخلق العظيم شمائد يغرى بهن ويلع العظماء فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما المحماء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ثمة وعفاء هكذا كان خلق الكريم صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام جالسا مرة يقسم غنائم هوازم في حنيف. فوقف رجل من الناس. فقال ان لي عندك موعدا يا رسول الله. قال صدقت. فاحتكم ما شئت. قال احتكم ثمانين ضائنة وراعيها. يعني اخذ ثمانين شاه والراعي الذي رعاه. قال صلى الله عليه وسلم هي لك. وقال احتكمت يسيرا. يعني انت طلبت امرا صغيرا. ولا صاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحسن منك وأكثر حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت حكمي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة فقير كان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلا فقير أشح من صاحب الثمانين والراعي. يعني انت الرسول يحكمك في الامر. قل له ادعو الله ان اكون هناك كالرفيقه في, في, في, في, في الجنة ان ادخل ان شاء الله رب العالمين الجنة ان تحسن خاتمه الى هذه الامور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس الخلف ان يعني الرجل في نياتي ان يفي او اذا وعد الرجل اخر وفي نياتي ان يفي فلم يجد هلاك كلها. نريد ان نكون من الذين يوفون بالعهد. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، وهؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر من هؤلاء الذين يعني يطلقون الوعود الكاذبة. لو يوفون بالوعد الذي قطعوه او الوعود التي قطعوها على انفسهم. يجب ان نستفيق الى اننا نريد ان نكون قدوة لابنائنا في الاقوال والافعال واذا وعدنا شيئا فلا يجب ابدا ان نخيس في الوعد او نخلف الوعد او لا ننفذ الوعد لان الابن والبنت يكبر كلاهما على السلوك الذي يراه من ابيه وامه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوله ابوه و يعني الانسان يجب ان يتذكر دائما اذا تاب واقلع عن ذنب معين واراد الشيطان ان يغويه ولا يعود يعني يغويه ويعود مرة اخرى الى الذنب الذي كان يصنع قبل التوبه عندئذ يتذكر الانسان وعده وعهده مع رب العباد سبحانه وتعالى انه تاب واقلع هذه من, من الاشياء التي تشجع الانسان على الاستمرار في الطاعة والاستمرار على التوبة والاستمرار على حب الطاعة والاستمرار على كراهية وبغض المعصية والبعد عنها يتذكر الانسان عاده مع رب العباد عز وجل قل ولا قد عاهد تربي كذا وكذا وقد عاهد تربي ان لا اعود الى هذا الذنب فمثلا اذا تاب الله عز وجل عن مغتاب في ريبته او عن نمام في ما ينم او عن كذاب في كان يكذب او عن مدخنا فيما كان يصنع فيأتي الشيطان ليقول له اغتب فلانا نم في حق فلان دخن هذه السجارة اصنع هذا يقول الانسان نفسي ساعتا لقد وعدت وعدا وعاهدت ربي عهدا الا اعود لمثل هذا الذنب فيجب ان اتق الله واستحي من الله عز وجل ولا اخلف وعدي مع الله ولا وليكون وعدي كاذبا ولا اخلف عهدي مع الله ولا يكون عهدي يعني كاذبا ولا اقول كلاما وانفذ كلاما اخر عندها يصير الانسان بهذا المنطق محافظا على وعلى استقامته وعلى نقاء سريرته ونقاء اعماله واستقامة احواله هكذا العبد الذي يريد ان يسلك طريق الصالحين اخوة الاسلام انما لا يجب ان نحافظ على انفاذ الوعد فقط وننهى نفسنا عن اخلاف الوعد وننهى نفسنا عن الكذب في الوعد ولكن يجب حققها بالعهد ونحن هم من الذين امرهم رب العباد سبحانه وتعالى يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود هذه العقود التي يجب ان نوفي بها يجب ان نكون في هذا الامر ترى ان هذه الصفة التي وصف الله بها اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوحب اللهم اجعلنا من صادق الوحب يا رب العالمين ولا تجعلنا من الذين يكذبون فيما يعدون ونسأل الله ان يجعلنا من المحافظين على وعوبهم